إن تشير في وجه فجر إدريل نصلك قاتل وقاتل ظلك فجره لا تترتد وخذ منه الشضايا وارمي بها قلب رفيقك قبل عدوك حتى يردى عنك الخراب فأنت المستصر الميح اليو النازل من جرح التاريخ ما أنصفك حين تشير في وجه الفجر ابنه المصلكة قاتل وقاسد غلتا فكره لا تتردد وخذ منه الشضايا وارمي بها قلب رفيقك قبل عدوك حتى يردى عنك الخراب انت المنتصر تهزوم لا شهيد شهيدا إلا أنت فطوبى للشهداء ينقون الدشاء ما تبقى من بيت بحجم الكفة ويرفعون جهارا جهارا على من غدر وهم يختطفون الجنة يغلقون منافذها أفوابها في وجه وطن مرتحل لا يعرف وجهته خذ حربك لا حربك لا تترتد بالنيابة عن خيرك لا تتورع وحرر خنشارك من غنبه حتى لا يستقى أنت الآتي من تاريخ الفتن الكبرى وذق لحم أخيك فإن أبصرت الغرابة يوارس أدا مثله لا تفعل أنت ابن وُلِد من شراب الأفعى وأنت الحق وغيرك عين الباطلي لا يؤتمن أنت العاقل ابن العاقل، والغير أحمق لا يفطن اسم الظهر المقتصبي ورصاصتك الضمأة صودها لا تخشف إلى ظهر أمي كالثيكلا حين لا تقبل أن يشتر منها التدي إلى نصفين وما أبقلك لما توفر الطلقة الأولى كي تنصف بعضك من بعض فلا تتورع أن تكون الحسين نهارا وابن العقرب ليلا ولكي ينسل مستو بريدا إلى المحبوبة أرسل إليها رأس رفقك كي ترضى عنك يفارسا من غبار قودته من ورق موشات كالقش وصيفه من خشب كم أنت وفي الإرث لا يقدر لوصال باقرين من ظنبت النعش عرشا وعص الرعي صور جانا فهيني أنك بالنهي والأمر والحرس التوري يعزف أنشودك النصر على النصر من غيرك يستعيد دؤبة فأر في لمح البصر كي يقال بأن الأفضل في العالمين الأكمل بين الأكرمين لنصدر لا نختلف أوله ملوء قد اختلط الأمر واستأسد بين الصمم إن تكلم سيد فعمر لا يفهم كم سنقضي من الوقت كي ندرك أن الأرض تدور وكم من البيت سنبنيه ثم نهدمه كي يفهم أن خيوط العكبوت أوهن خاصة من البر والفحر وأقمنا بينهما نقتصم حول مرضي المحي منه اللون والرقم فيا أمة ضحكت من رشدها الأمم قد سألمت الذي بي أنت اسمه saya akan tutup lemu, dia slim soldier. Saya akan teriak, saya akan teriak. Iwan nasi rumi syukur teriak, maham sapa kah? Ia terusir di wajah fajar ibu naslaka, kah dan kah واخذ منه الشظايا وارمي بها قلب رفيقك قبل عدوك حتى يرضى عنك الخراب فأمس المنتصر المعزوم شهيد yeah. شهيدا شهيد إلا أنت شهيده من الشهداء شهيده